وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّي فَبَصُرَتْ بِهِ يَنُبُّ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرْضَعَةَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّ مَنْ هِيَ كَيْ تَقَرُّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنُ وَلِتَعْلَمَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ